Aguz bil Allah min al shaytan al rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Kull a'yuhi alaihi anhu ista'man faru min al inna sami'na Qur'an al-ajaba. يهدين الى الرشد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 waarvan we niet weten wat er is, wil ik met wie in de aarde, en waarvan نُعجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَمْ نُعجِزَهُ هَرَبًا لما سَمِعْنَا الْهُدَاءَ مَنَّا بِهِ فَمَن يُؤمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخافُ بَخْسًا وَلَا عَهْقًا وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه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 ادعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله احد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ النَّارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا haar, حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا haar, فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ haar,